بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفتين حتى فيهم البينة فصول من الله يدخل صحف مطهر Oma tafarroqa al-lazina uutu وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا صلاة ذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ لا مخالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن la nau miu إن قعدن التجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عن هم ورضوا عنه ذلك لمن قشي ربه